فأنت له تصدى وما عليك ألا يتزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره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 ثم السبيل يسره ثواء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صبدنا الماء صبا ثم نَظَرُ الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَا قَهْلَبَا وَفَاقِهَتًا وَأَبًا مَتَاعٌ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لكل مئم منهم يوم إذ يشأن يغني، وجوه يوم إذ مسفرا ضاحكة مستبشرا، ووجوه يوم إذ عليها غبرة ترهقها قترا، أولئك هم كثرة الفجرة